ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها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 السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعسأ أن يكون قد قترب أجلهم وأنعسأ أن يكون قد قترب أجلهم فبأي حديث؟ بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طريانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إن ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك أنك حفيد عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون